انفسحنا تصبرا تصبر جمينا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالحمه وتكون الجبال كالرعي ولا يس حَمِيمٌ حَمِيمٌ يُبَصِّرُنَّهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِّمُ لَوْ يَتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍ بِذَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيرَتِهِمْ لَكِ تُؤْوِي ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من أجبر وتولى وجمع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاةهم داكمون والذين فيه يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العهدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قارون فَرُوَقْ بَلَكَ مُخْتَيِرِينَ حَنِيْلَ الْمِينِ وَعَمِيْشِ النَّارِ الْعَزِيزِ أَيُطْمَعُكُمْ لَمْرِئٍ مِنْهُمْ أَيُضُّ خَلْجًا مَتَمَعِيمًا كَلَّا إِنَّهُ خَلَقَنَا هُمْ مِمَّا فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ لا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسكين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نتبه يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم, ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون